من حقوق, من حقوق الوالدين ومن حقوق الوالد على ولده بر من وجب على الوالد بره في حياته وبعد مماته هناك أناس يجب على أبيك أي يبرهم هذا ينتقل إليك حفظك الله أنت يجب عليك أن تبر من وجب على أبيك بره كالأجداد والجداد ووصل من وجب على أبيك صلته كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والتأذب مع أصدقاء الوالدي وجيرانه في حياته وبعد مماته من وجب على أبيك بره يجب عليك أن تبره ومن وجب على أبيك الصنة يجب عليك أن تصله ومن كان محبًا لأبيك أهل ود أبيك يجب أن تحفظ أهل ود أبيك أصدقاء الوالد إخوان الوالد زملاء الوالد جيران الوالد جيران الوالدة يجب عليك أن تصلهم ومن يعني ألطف ما يروى في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالشاة فتذبح ثم يأمر بها فتقطع ثم يرسلها إلى أصدقاء خديجة رضي الله عنها انظر إلى يعني عظمي يعني, يعني رد جميل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجميل انظر إلى عظم وفاء النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى عظم حفظ ود النبي صلى الله عليه وسلم زوجته البارة به رضي الله عنها وارضاها لما ماتت كان يذبح الذبيحة فيتصدق بها على صديقاتها ليش يتصدق لأنهن صديقاتها إذا جاءها اللحم تذكرنا خديجة ودعون لخديجه واثنين على خديجه فيحصل خير لخديجه رضي الله عنها بسبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإسلام وهذا أدب الإسلام مع الأبوين والأقارب والأصدقاء والزوجة لا بأس عليك حفظك الله أن تذبح الذبيحة وتدعو إخوان الوالد الأعمام الأجداد الأخوان الخالات أصدقاء الوالد جيران الوالد إخوان الوالد في العمل مات الوالد وكان موظف في وظيفة كل شهر كل شهرين ذهبت لهم في العمل فسلمت على مديره ونائبه وإخوانه في المكتب السلام عليكم يا أصدقاء أبي كيف حالكم كيف إخوانكم كيف كذا الله يغفر للوالد الله يرحمه إيش يدريك لعل أبواب السماء في ذاك الوقت مفتوحة زيارة خمس دقائق لأصدقاء أبيك سببت مغفرة لأبيك مغفرة جاء في بعض الأحاديث إن الوالد يوضع له في حسناته فيقال مما هذا؟ يقال باستغفار ابنك لك باستغفار ماذا ابنك؟ والاستغفار قد تفعله أنت وقد تتسبب به كما أن الشتم نعوذ بالله قد تفعله أنت وقد تتسبب ماذا؟ قد تتسبب به زور إخوان أبيك وأصدقاء أبيك وجيران أبيك في الحارة القديمة الذين كانوا جيران الوالد من عشر سنين أو عشرين سنة أو في القرية زرهم وذكرهم بأبيك حتى يثنوا على أبيك وتنشر محاسنه ويزعون الله عز وجل فترفع إن شاء الله بسببك حسنات الوالد من حقوق, من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا لا اياه وبالوالدين احسانا من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين والله يا اخوه والله من رزقه الله باب فقد رزقه بنعمه عظمه لا يشعر بها الا من فقدها ومن رزقه الله بام فقد رزقه الله بنعمه عظمة والله لو كان طريح الفراش